بسم الله الرحمن الرحيم هل أتا على الإنسان حين منه زهري لم يكن شيء أم مذكور إن خلقنا الإنسان من نطفةٍ ام شاذنا ضبط لي طاقه ما سميع بصيرا ان لا سبيل إما شاكرا وإما كفورا إن نذر ارى شركون منك سين كان مذاجونك عينا يشرب بها عباد الله يفجرون تفجيرا عينا يشرب بها عباد الله ويطعمون الطوام على حب إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر وذلك اليوم ولقاهم فرتوا سورة وجزاه بما صبروا جنته حريم. تكئين فيها ولا الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا آیا عَلَيْهِ. طوارير من فضة قصروا هات قديرا ويسقون فيها كأسا كان جوهزا جليلا عين فيها ثم من ويقف عليهم والذن مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لقل أم عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق عاليهم ثياب سندس خضر ذَرَأْنَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ خَلَائِقَ وَجَعَلْنَا هذا كان لكم جزاء. نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا إننا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فسجد له وسبحه ليلا هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أنفالهم تبديل وَمَنْ شَاءَ تَخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا وَمَا تَشَاءَ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَرَضْتَ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا